بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين مْ يَأكلُلُ وَيتَمَتَّع وَيُهِهِمُ الأم فسَوفَ يعلمون وَما أَهلَكنا منِنطَرٍ إلاا وَلَهَا كِتابابُ مَعلون ما تَسبقُ منِن أَُّة أَجَها وَماَا يَستَأخِرُون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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الَّذِي نُسْتَغْنَىٰ بِهِ رَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا وَمَ نُ نَزّلُهُ إِللاا بِقَدَرٍ مَعَلوم وَأَْرسَلْ النَّرِّيَا حَلَ وَاقِحَ فَأَزَلنا مِنَ السَّمِمَاأَ فَأَسْقَنَاكُمُ أَسْقَيْنَاكُمْ وَهُوَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها وما هم منها بمخرجين نب عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم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 قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَن آل نَّنُوطَ إِن عَلِمْنَا نَجُّوهُم أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لمن فلما جاء آل لوقن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن لا صادق فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا, وامضوا حيث تؤمرون وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيقَهُ عَذَابَ الْخِزْيِ وَمَا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 وَأَمْطرَرْننا عَلَيْهِ حَجَارَةً مِ سِجين إِ فِي ذَِكَ لَآياتاتِ للِمُتَوَّنِين وَإِنَّ هَالَ بِسَبِييلٍ مُق إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ للمُؤْنِنين وَإِن كَانَ أَصْحابُأَكَةِ لَظَالِمِين فَ تَقََّّ مِنهُم وَإِنهُ مَا لَ بئِمَا مِن مُبِ وَلَقدَدكَ الذَّبَ أَصْحابُحِجِْ الْمُرْسَلين وَآتَينَاهُم آياتِنَ فَكَانوا عنها معرضين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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ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 ان نذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم فما ربك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون